وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَإِذَا أَصَابَكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ فِي الْبَحْرِ حتى فشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغبتم به فلما غاثكم وسلمكم مما تخافون وصرتم في البر اعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان جحودا لنعم الله. في هذه الآية الكريمة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا و وقبل هذا وذاك علينا أن نعلم أننا ما خلقنا في هذه الدنيا لأجل أن ننعم، إنما هي دار اختبار وامتحان وابتلاء، والإنسان يبتلى فيها بكل شيء. في نفسه في أهله في ماله في جاره في أقاربه حتى في من يحسن إليهم ولكن هذه الابتلاءات اضياف وقراها الصبر والرضا وهي ترتحل إلى الله فينبغي أن ترتحل ونكون قد صبرنا وراضينا وشكرنا وتفسير الآية أي واذا اصابتكم الشده في البحر كما لو امسكت السفينه عن الجري او اشتدت عليكم الريح وهاجت بكم الامواج واضطربت وخشيتم الغرق غاب عن قلوبكم كل ما تدعونهم من دون الله ولم تستغيثوا الا بالله وحده لعلمكم بانه لا ينجيكم أحد سواه لكن هل هذا استمر قال تعالى فلما نجاكم إلى البر اعرضتم اي فلما نجاكم الله من الغرق واوصلكم إلى البر اعرضتم عن شكره وتوحيده والاخلاص له ولذلك نحن نحتاج حفظ الله في البحر وفي البر وفي كل مكان ولا نستغني عن الله طرفه عين. وكان الإنسان كفورا، أي وكان الإنسان مطبوعا على الجحود لنعم الله عليه. فهذه سجيته إلا من عصمه الله تعالى. إذا يا إخواني الفزع إلى الله في الشد دون الرخاء خلق من أخلاق الكافرين. وأن المؤمن مندوب إلى مراعاة حق الله والتعرف إليه في الرخاء ليجاب عند الشدة فإذا أجيب ازداد ذكرا وخشية واقترابا وتفويضا لاجل أن يكون عبدا مؤتمرا لا وجدا خائفا متبرئا من الحول والقوة مستمد المعون من ربه في كلا الحالتين من الرخاء والشده وفي قوله فلما نجاكم الى البر اعرضتم اشار الى امكان حصول الخوف لهم بمجرد حلولهم بالبر بحيث يخسف بهم ذلك الشاطئ أي ان البر والبحر في قدره الله سيان فعلى ال عبدي ان يستوي خوفه من الله في البر والبحر وفي كل مكان فيعيش الانسان بين الخوف والرجاء ويعبد ربه في كل حال الايه 68 اتا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 تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط، ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك إذا ربنا يقول مهددا لأولئك الذين يخافون ربهم في الشدة فقط أفأمنتم ان يخسف بكم جانب البر أي أفأمنتم ان يجعل الله الارض تنهار بكم في جانب البر ان خرجتم من البحر سالمين فهو قادر على اهلاككم سواء في البحر او في البر وفيه تنبيه على ان السلامه في البر نعمه عظيمه تنسونها وهذه النعمه علينا ان نستذكرها وعلينا ان نشكر الله عليها إذا فيه تنبيه على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونها فلو حدث لكم خسف لهلكتم هلاكا لا نجاة لكم منه بخلاف هول البحر ولكن لما كانت السلامة في البر غير مدرك قدرها قل أن تشعر النفوس بنعمتها وتشعر بخطر هول البحر فينبغي التدرب على تذكر نعمة السلام من الضر والإنسان دواما يطالع هذه النعم وينظر في نعم الله عليه فالإنسان ينظر في النعم فيحب ربه وايضا ينظر في النعم حتى يستحي من الله أن يعصيه بهذا النعم وليستقر الإنسان يعني ينبغي التدرب على تذكر نعمة السلام من الضر ثم ان محل السلام معرض من الأخطاء ويا ربنا قال أو يرسل عليكم حاصبا أي أو أمنتم أي يرسل الله عليكم حجارة من السماء فينطركم بها فيهلككم ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي ثم لا تجدوا لكم ناصرا يدفع عنكم العذاب وينقذكم إذا ينبغي على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء الآية التاسعة والستون أم أمين انتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ام امنتم ان يعيدكم الله إلى البحر مره اخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديده فيغرقكم بسبب كفركم بنعم بنعمة الله لما انجاكم اولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره أخرى أي أمأمنتم يا من اعرضتم عن توحيد الله وإخلاص الدين له والتوجه إليه بعد بعدما اعترفتم بذلك في البحر فانقذكم أن يرجعكم الله في البحر مرة أخرى بحيث يخلق الأسباب التي تجعلتم تحتاجون إلى ركوب البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم أي سيرسل الله عليكم في البحر ريحا شديدة تكثر سفنكم فيغرقكم بسبب كفركم بالله وإعراضكم عنه ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي ثم لا تجدوا لكم تابعا يثأر لكم ويطالبنا بما فعلنا بكم فربنا جل جلاله لا يخاف عقباها فهو المتصرف سبحانه وتعالى بهذا الكون الآية السبعون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد شردنا ذريه ادم بالعقل واسجاد الملائكه لابيهم وغير ذلك وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن ورزقناهم من طيبات الماكل والمشارب والمناكح وغيرها وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم وهذه الآيات ارعاها سمعك أخر الكريم حينما تقرأها حينما تسمعها حينما تمر عليك أفراد هذه النعم استذكر هذا التكريم ولقد كرمنا بني ادم اي ولقد شرفنا بني ادم قاطبه برهم وفاجرهم بانواع الشرف والمحاسن الكثيره بما انعم الله عليهم من النعم الظاهره والباطنه التي لا يمكن لهم حصرها ومنها تمييزهم بالعقل وتسخير المخلوقات لهم ونعم كثيره جدا فربنا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم وصل طلبة الطب في دراسة التشريح كم يرون من آية في جسم الإنسان وحملناهم في البر والبحر أي وحملنا بني آدم في البر على ظهور الدواب وغيرها من المراكب وفي البحر على ظهور السفن والقارب ورزقناهم من الطيبات أي ورزقنا بني آدم من سائر ما يستلدونه وينتفعون به كأنواع المآكل والمشارب وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي فضلنا بني آدم على كثير من المخلوقات تفضيلا عظيما وذلك بما منحهم الله من النعم والخصائص التي لم يعطها لغيرهم من مخلوقاته وفي قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا التأكيد بقوله تفضيلا يدل على عظم هذا التفضيل وأنه بمكان متين فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه فالإنسان يطالع النعم دواما الآية الحالية والسبعون يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا فمن أعطي الكتاب عمله بيمينه فأولئك يقرأون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النوات يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي أذكر يوم القيامة فالنبي مطالب أن يذكر وأن يذكر قومه وكل واحد بنا مطالب أن يستذكر وأن يذكر الآخرين يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي اذكر يوم القيامة حين ننادي كل قوم بإمامهم في الدنيا لكن النتيجة بعد هذا الشيء ما الذي سيحصل فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيله حيث من اعطي كتاب اعماله بيده اليمنى فاولئك يقرؤون كتابهم هذا بفرح وسرور لما يرون فيه من اعمالهم الصالحه التي عملوها في الدنيا ولا ينقصهم الله من جزاء اعمالهم الصالحه شيئا حتى ولو كان شيئا يسيرا في غايه القله كالخيط الذي في شق نواه التمره وفي قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أم لا وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته له وهنا في هذا الموضع قال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإنسان أن يبث علم الكتاب وأن يبث هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنام لتقام الحج على عباد الله تعالى فالسعيد من كان حجة لله على الناس الآية الثانية والسبعون. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه الحياة الدنيا اعمى القلب عن قبول الحق والإدعاء له فهو يوم القيامة أشد عمل فلا يهتدي لطريق الجنة وأضل طريقا عن الهداية والجزاء من جنس العمل اذن ربنا يقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى و سبيلا اي من كان في هذه الدنيا اعمى القلب لا يبصر الحق فهو في الدار الاخره اعمى و طريقا وجه كون ضلاله في الاخره اشد ان ضلاله في الدنيا كانت في مكنته أن ينجو منها بطلب ما يرشده إلى السبيل الموصل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن مع كونه خليا عن لحاق الألم به وأما ضلاله في الآخرة فهو ضلال لا خلاص منه وهو مقارن للعذاب الدائم فلا شك كان ضلاله في الآخرة أدخل في حقيقة الضلال وماهيته فذاك الضلال هو أشد لكن ذاك الضلال كان سببه أنه قد تقاعد عن طلب العلم وعن التبصر في هذه الدنيا التي هي وقت العمل ومكان العمل الآية الثالثة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 ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا وإن كادوا ليكتدونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره أي وقد خارب كفار قومك يا محمد اي يزيغوك بحيدهم عن القرآن الذي أوحيناه إليك كي تخصدق علينا غيره فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع القرآن لو حصل هذا وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ما دعاك إليه قومك من مخالفة القرآن واتباع أهوائهم لجعلوك حبيبا ووليا وصفيا لهم ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته ولولا أن ثبتناك لقد شدت ترجن إليهم شيئا قليلا أنه لا حصمة عن المعاصي إلا بتوفيق الله ولذلك فاننا نسأل ربنا الهداية دواما فالإنسان يسأل ربه الهداية فالعبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفه عين فإن لم يثبته ربه وإلا حصل له زوال قوة الإيمان وهذا فيه تذكير الله تعالى رسوله منته عليه وعصمته من الشر فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان وأن يستذكروا نعم الله عليهم دوما ولذلك نحن نقول في الصلاة في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين فنتضرع الله بالعبادة ونستعين بالله على العبادة وعلى جميع أعمالنا الآية الرابعة والسبعون ولولا أن ثبتناك لقد كت ترتن إليهم شيئا قليلا ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوه خداعهم وشده احتيالهم مع فرط حرصك على ايمانهم لكن عصمناك من الميل اليهم ولولا ان ثبتناك لقد شئت تركن اليهم شيئا قليلا أي ولولا أن ثبتناك يا محمد على الحق وعصمناك من الانخداع بحيل لقومك الكفار لقاربت أن تميل إليهم شيئا قليلا فتفعل بعض الذي سألوك فعله وتلبه أخي الكريم فهذا فيه دليل على أن أدنى مداهنة للغوات مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب موجب لغضبه ونكاله فعلى المؤمن أن يتدبرها فهي جديرة بالتدبر وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد التصلب في دين الله وقد جاء نحو هذا المعنى في سورة ال عمران بعد أن لقن الله نبيه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 جاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات إذا الأمر في غاية الشدة ينبغي على الإنسان ان يتمسك بدينه وأن يحرص عليه وأن لا يفرط بشيء من دين الله تعالى ولا يضر الإنسان بشيء إلا بأمر الله ولا ينال الإنسان خير إلا بإذن الله فعلى الإنسان أن يعتصم بالله دواما وأن يثبت على دينه وأن لا يداهن أبدا الآية الخامسة والسبعون لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لا لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب إذا ربنا يقول إذا لأذقناك ضعف الحياه وضعف الممات أي لو كنت راكنا إليهم قليلا ففعلت بعد ما سألك لأدغناك عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز قال ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي ثم لا تجد لك ناصرا ينصرك ويمنعك من عذابنا من فوائد الآيات الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله فالإنسان يكفر نعم الله والإنسان كنود وتأمل هذا في سورة العاديات كيف أقسم الله بالخيل التي تخاطر بنفسها بسبب صاحبها الذي يحسن علفها وسقها ثم جاء جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود أي أنه يكفر نعم الله ويذكر النقم يعدد النقم ولا يعدد النعم فالإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله فعلى الإنسان أن يسعى دواما أن يكون شاكرا لانعم الله بلسانه بقلبه بجوارحه كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أو لا والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها اذن كل أمة تدعى إلى كتابها وكتاب من القرآن علينا أن نقراه وعلينا أن نبث علومهم عداوة المجربين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه وليس لدواته إذا أولئك الذين يعادون أهل الإيمان بسبب مخالفتهم للإيمان فهذا لا تستغربه سوف تجده في كل زمان ومكان ولكن السعيد من يثبت الله تعالى عصى النبي من أسباب الشر ومن البشر فثبته وهداه الصراط المستقيم ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعه له إذن على الإنسان أن يحل دواما أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام.